ل ف ض ا ل ح ر م ف ق ت ب ا ل م ش ر ك ي ن

و ي ن ص ر ك م ع ل ي ه م و ي ش ت ب ا ل ن ا ب

و إ خ و ا ن ك م أ و ل ي ا ء ك م

وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه

لفضيله الدكتور محمد ا ت ب ا ل ن ا ب ل ه ي

م و س و ن ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

عليه ل وأيده بجنود م ت ر و ه ا و ج ع ل كلمة ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا ل س ف ل ا و ك ل م ة ا ل ل ه هي ا ل ع ل ي ا و ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم

ي ل ف و ن بالله ا لو س ت ط ع ن النابلسي خ ر ج م للعلوم الاسلاميه

وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أ خ ذ ن ا

ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب

م و س و أ ص ح النابلسي ب م د ت ت للعلوم ا ل ا كان ا ل ل ه ل ي ظ ل م ه م ولكن

ج ن ض ي ل ا د ك و ر د

ق موسوعه النابلسي ر ب ل ا ل ل ه و م ا ل ب ي ل ا م ي ه

اسماء ق ه م ف ا ت ت ع و الله ا م الحسنى استمتع الذين من ق ب ل ك

رسل اسماء الله ن ا ا ل م س ن ى

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من, تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان

موسوعه ا ل ن ا ب ل ن ي ل ل ع ل و ن الاسلاميه

فاغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وكريم

قلت لا أجد موسوعه ا ل ن ا أجد ح م ل ك م ع ل ي ه للعلوم الاسلاميه

ي ح لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي

その。

ا ل م ؤ م ن ن ي و إ ر ص ا س و إ ر ص النابلسي د م ح ر ا ل ه و ر للعلوم من ح ن الاسلاميه ف أبدا لمسجد

على التقوى موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ي ح ا س ل أ م ي ت ط ه ر س م ا ء الله يحب الحسنى م أفمن ط ه ر ي ن س ب ي

م و س ل ع ه النابلسي ج ة ي ق و ن في ب للعلوم ا ل ه ف ي ق ن ويقتلون و ع ا ع ل ي ه ح ق ا ا ل ا م ي ه

م و س و ظ ع و النابلسي للعلوم ا ل ا إ ل ي ه ثم ت ا ب ع م ي ه

عن رسول الله, الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصه ة في سبيل ل ل ا ولا مخمصة في سبيل الله ولا, ولا يطؤون موقئا

إ ل الدكتور م ع م ل ص ا ل ح إ ن ا ل ل س ي

لفضيله ا ك ت و ر محمد راتب النابلسي

واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم سادته هادي

ما عنتم حريص